Allahu Allah Shahd ziyara Shahd ziyara Al-numu لا موت في الدايه ويا حسان صيحه صغر زاير <تصفيق> وعلي من حب علم كل خاطر اللي يزور اليوم يرجع باكر الشام عقبه ندعش <تصفيق> المنتج المنفذ بهذا العمل سيان القيصى وعحمة شاكر الاغودة اربح مخسار شاد عن سيانة اربح مخسار فدوى <تسئي> من الموت حتى الناصر اخسيا يستاهل نموت mana <mimitation> ياي ماي حزنو فلن يحرق رايا الامصرح وصلوله حكايه وماي حزنو فلن يحرق رايا الامشترتوي هو يا من قبره ويجي Oh <laughs> wow لا لا غير ها النمو حي ها والتوزيع احمد الزين الإشراف العام حسام الموارد أداء وألحان الردود الحسيني الملة احمد الفاطمي كانت الكلمات بقلم شاعر الحسيني المبدع أعياد الأخرس الكورال والمؤثرات الكورالية ملح حسام الموالي ونسع لكم الدعاء التصوير والمونتاج مرتبى الزهري مرتبى الزهري هذا العمل من إبداعات مؤسسة أحمد شاكر العبودي العنوان العراق الشطر موبايل 07807 مكعب 5294